بوك تو نولت سبعان سبعة وثمانون سبعة بلي إيديا أج ماضي الأفعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد مكّلت أنْ تزْنُّنُكَ لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. رندت لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. الكلت أزأدينكة مشغةوك لقد كان علينا أن نقصصل الصحون لقد دوجب علينا أن نغصل الصحون ككلت في زاتتك أصامعة؟ هل كان عليكم أن تدفع الفتوة؟ هل قد وجب عليكم؟ أن تدفع الفاتورة؟ كلت في ذاتك باليبوت. هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ كلت في ذاتك هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم؟ أن تدفع غرامة؟ كينك كلت البوچوزنية؟ من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ كينك كلت كوران هزمانية؟ من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكراً إلى البيت؟ كنك كلت وناتال مانيا. من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ نعم أكرتung شكايع مرادني. لقد أردنا أن لا نبقى طويلاً. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا نام أكارتك شمت إني. لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا نم أكارتك لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج إبن تلفناني أكرتم لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون لقد أردت أن أتصل بالتليفون أردت أن أطلب سيارة أجرى Eredit an atlob sejjárat uzsra. Ugyanis haza akartam menni. Eredit tahediden an evhab il elbeit. Eredit tahediden an evhab il elbeit. Azt hittem, gondoltam, fel akartad hívni a feleségedet. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Azt hittem, gondoltam, egy pizzát akartál rendelni. Fekkertu, en ennek aratta, antatló en be pizza. Fekkert, ennek eredett, en pizza.